الَّذِينَ يَنْسَوْنَ رَبَّهُمْ صُونًا بِكُمْ فإن Oh! <laughs> Allah city <laughs> بِذِي بَيْنَ بَيْنَ نَا إِلَٰذَٰ أُولَٰئِ وَلَا إِلَٰذَٰ أُولَٰ ان تُرِيدُونَ ان تَجَالُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مبينا إن في الدرك مِن بَيْنِنَا إِنَّنِي مُنْفِقٌ فِدَاءَ كُلِّ الْأَنفُسِ الذين تابوا وأصلحوا واقتصروا بالله وأصلصوا دينه وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا كان